لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون السلام على وسله دمه والترام كافره ونسج الريح خلقنا الخطي نعشاه وفي قلوب من ولا نح قبره يا جدا قد وقعت على الارض صريعا تطأك الخيول بحواثرها وتعلوك الطغاة ببواثرها قد رشح للموت جبينك وسكن أنينك واختلف بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك وصرت تدير طرفا خفيا فلا ايه انا اخرتني عن كدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم اكن لمن ناصرك مناصرا ولمان حاربك محاربا فلأن دبنك صباحا ولا أبكين عليك بدلات فلأن دبنك فلأن يا مولاي يا غريب يا مظلوم كربلاء خرجت مذ سمعت سيلب اعوال الجوام تحسب السبطاته بالذي هو الفؤو ما درت ان اخاه عافر في بطن ورق ودم المنع رجال خاضبا للمنكب وهي من عظمي مصاب لا بثاء بالسواء وهي بالكفين فوق الراس تعثو بالمداد وتنادى اين خلفت يا يا جواد كون خبر ايه ارضنا ضمنات جسم الحسين وغدت كل من الدهشة تهوي وتقوم. وعلى ارؤسها من كثرة اللطم كلوم. وحقيقا بعد كسف الشمس ان تبكي النجوم. وتسارعنا الى موضع ما خر العساد واذا الشمرجات فانق صدر الطاهري يا بور الاوداج من حب حسام ذاته عليه ببوادل طائري صارخات نادبات خليش. وحسيناء. وسيداء. يا عم يا عم اطلعت اتلقى سمعانا الصوت ها. من ابوها الحسين جاي بالماء. يا عم يا عم اطلعت اتلق ولي وكحل ناظري بحسين ضي لن السرج خالي من ولي يا عم والسرج معي ان الحياة يا عم حسين واقع على التربان واسمعوا ولنين واظن وجعان يا القلوب ما يتحمل احزان ترى حسين العماد والظل كل حد مدا صنع عزينه تصيح انا تعنيت للمحركه هم اادور يا عم على بل يما انا لقيت الشمر موجب يما انا تعنيت مقصود دش مايه مو اش سوى صل والله دفعني رفزني ولخلاني صليم اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي وراعي الحمية تعذر اختا انا العين لعم ولا تشان شفت انا اللي قاويت الشمر ثاني ركبتي اي اي اي اي على صدر اخي وحزر قفته شو تقول زينب انا سمعت وين وتقربت لي او وي اللي سمعت يوين وتجربت لي وانا جبت الولي بتوسد ايديا 1900 جرح بيه مو فاد واحد وداوي رد علي الحسن يقول لها يا زينا بيزي عنا يا كل جرح بعضاي عوفي بس جرحي مثل ثلث يدك علي يقل الهم يا زينا يا يا بسن العطش كبدي الحسين عطشانها يا زينا ويا يا بجمن العطايش كبدي يا زينا يا يا ابو التراب احرق لذندي يا زينا يا انا يا زينا ابو الشمس ذوبت خديد في لطرف ردنك عن الحار ايد في البطراء اردني عن الحار ولي وي ويلي صحت وسدره وسدره ما ينشى لشي لنه موزع موزع جسد الحسين من الطعن والضرب وسدره وسدره ما ينشى لشي لنه وسدره يا حسين امرض رضلوع. وسدرة يا هول جاب كفورة وسدرة ومن غسل غريب الوبر يا ومن غسل الغريب غريب الغاظر ويلي ويلي يولي يولى العدو ما يعفلوا عاد يالى يالى يولى, يولى, يولى وعشرة من الخيول حسين والله يا لا يا يا على صدر الشفيق غدات يا لا رض صدر بين حامي يا, يا حامي آه. اي الليلة العاشر اقرى لك مصيبها شني المصائب اللي صارت بس ليلة العاشر او يوم العاشر لما قتلت انصار الحسين عليه السلام ابتدر العلويون واحدا بعد اخر ها? لما جاب علي الاكبر اول العلويين جاب الى الخيمة وخلى مسجى امام امه تنظر اليه يقول الى اودعي انظري اليه النظر الاخير قل جلزت عند رأسه رفعت رقبته رأسه صار في عجرها ضمته ضما خفيفا صارت تتماي اليمينا شمالا ولسان حالها ادقل لخمد نور العيون وما بعد ظن ودربي يا المدلل بشوك دنى اوجد الدروب وبمن وعمل عيوني من ولي يا دل المدلل ولدي تغير له وجاءك يا بعيد. لاني وقتك الساعة نريد نتعنى. آه صار الحسن يذهب الى المعركة ويحضر الشباب واحدا بعد اخر. حتى بقي عنده ابو الفضل العباس صلوات الله عليه لما اذن له بطلب الماء الى العطاش الى الاطفال خرج العباس وما عاد الا صوته ينادي ادركني يا حسين وقف الحسين على مصرعهم وحده دي بالبار. شي يقول له? يقول له يا خويم ود الله تظل بالبار. خويم ود الله تظل بالبار. ونهض معن الظهر للخيام. سد عارجة سكنة. تصيح الله هو اكبر يا بو يا وحدك عباس شاوي يا بو يا عباس وانا يا وعدنا يجبل مايلين وبوعدان سجد اطفال الحسين ما قبل العباس هاي مع الحسين رجع الحسين بوحده الى الخيمة فاستقبلته زينب اخي ارى عينيك محمرتين ارى لحيتك مخضلة بدموع عينيك واراك وحيدا فريدا قال هاي زينب ذا بقلبي لا ولا تسأليني حامل الراية وقعب وين حماي خدرج صاب سهم القوم بالعين ومن عقب موتاء ضاعت النسوة وليتاء شو تقول لا يا حسين جيب النعاش لا الجسم جسمايا يا ايه يا, يا قالها زينب مختلط مخ يب دم الاوصايا يا ولا يمكن نلمها وعيا يجي ويا يا زينب للخيام وعيا يجي ويا يا زينا بالأليخ يا قالت أبا عمل دوا وبادا ويجروح وباروح باشوظ قبل ما تروح روحا نادع لأعسين ودموع سفوحا. ادواكم ما ينفع بالاخود قفة الايام. اصار ينظر الى خيمة الانصار يجدها خالية. الى خيمة بني عاشم يجدها خالية. فوقف في قلب الفستاب ينادي امام الناصر ينصر نوه. امام ذاب يذب عنه. واذاب نداء من وسط الخيمة اخي حسين خذ ولدك الرضيع واستسدي به المار اخذ طفله الرضيع جاء به نحو الاعداء رفعه الى السماء يقوم ان كان ذنب الكبار فما ذنب هذا الصغير ان ذهبتما الى البال ما فاخذوه وسقوا فانقسم القوم قسمين قسم يقول سقوع واخر لا ترحمون فقال حرمل فقال ابن سعد يا حرمل اقطع نزاع القوم الطفل يبكي من العطش It's all so right, it's, so light, it's so فحكم سأما في كبد قوسه. فلما هبت الريع بان بياض منحره. فسدد له سهما. ذبحه من الوريد الى الوريد. سالت الدماء على صدره. يا الله. وضع الحسين يده تعتمن على الرضيع فما نزلت قطره فامتلأ كفه دماثر ماهو الى السماء فما نزلت قطره واحدة. وهو اللهم لا يكون عليك اول من فصيل ناقة صالح. تلقى حسين دم الطفل. اش حال يذبح بحجراء اولادها يا ويل ترس شف من وريده اذب للسماء وللقاع مخار مخار خبأه الحسين تحت ردائه وجاء به نحو الخيمة استقبلت اسكين ابا حسين لا اسمع لاخي انينا ولا بكاء هل سقيته ماء وجئتني بفاضل الماء <تصفيق> اختلق الحسين ب... <تصفيق> اختنق الحسين بعبرته وهو ينادي بني خذي اخاك مذبوحا فلطمت على وجهها ونادت واخاه ورضيها ثم ناد الحسين في قلب الفستات من ذا يقدم للجواد والامتي والصحب صرعا والنصير قليل فأتت هزينب والجواد تقوده والدمه من ذكر الفراق يسيل أبا عبد الله هل رأيت اخت ناقسى قلبا مني تقدم لاخيها جواد المنية فضمها الى الصدر ويقول لها بلسان الحال انت امي والت بويا وانت جد وعالتي احضنين بقوة يختيحان موعد ذبح انت امي وانت ابويا وانت جدي وعيلتي احضني لي بقوه a <tose> انت امي وانت ابويا وانت جدي وعيلتي احضني لي بقوه يكتي حان موعد ذبحتي قعدي يقبالي يا مهجة فاطمة وضموت علي, علي وخلي عيونك يا من عيوني تمتلي اذكر ايام الطفولة وياك يا باقي. قبل ما يقعب قلبي جسامي مرد شبدت. تذكري نمنا يا زيانب والظلوع مكسره. وضربت المحراب والشوت بقامت حيدرا وشبد اخوي الحسن يختي بالطشيت متن الثراء واليوم قد دامش بظيل السيف يقطع رقبة انا مو خايف على صدري ذبحون الرضيع. وما انا خايف عيلتي تتشتت وجسمي صريع. انا كل على عمرك بعد عمري يضيع. وانت وانت اغلى من حياتي ومن اخواني وعيلتي. اي وعظم مصيبه يا من هسايل الدمعيع معي من ذبحت اولادي ومن اخواني ومسرحي ما انا متصور يا زينب تدخلين على دعيه اشتم قبلك ابونا ويضل يضرب جلستي ولي ومن يرد الاحصان يصل بالظليم من ذعور ارتجيك بكسرة اضلع عمش بقيب الخدر اي ادري بتسمعين يا زينب اضلعي تنكسوه انا ما اريدش تشوفين مترمض على صدري شمور راسي ما اريد اقباليش ينفصل عن جث رجعت الى الخيمة لبست لباس امها الزعراء واقبلت على الحسين شهق الحسين شهق قال يا زينب كسرتي قلبي قالت له ابا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك كشف لها عن صدره ونحره قبلته في صدره وشمته في نحره واتجهت نحو الحجاز تنادي امه ديت الامانة نفذت الوصية والي والله ثابه ما حين البسعت والخيم تجتل صارت ضم الصدور وتشم وتقبل شي تقول له الله اش حصال ترتعيل عني وحيد اضايل وانت عديل القلوب وانت الوطن والاهل شوين اخوتك والبيع تضرب مثيل شبكه بدا هبل يا دمع الحزن شو عندك يا زينب تصي على ارض المدينه بحزن صارت تثير النظار يما الامانه وصالات والرض بحكم القدر خي وعفش عجيب يا لت جسمي وذار وانا دون السبو وتوسد على الفلا قالها يا زين ابترى وداعك انا اعلم ايه واحرف السر الذي وصت حلي فاطمه اي وردحلك الخضار بدموعي الساج ميه يميه. لكن صعب هالخبار زينب تتحمل. اسمع. ولي تقبيل صدري ترى موضع نعال الشموع. وشمك ابن حري ترى مني يقطع النهار وعادي الخيول تعدي بجسمي ودمايا لتخور ما بين خل و ظلم تسحقني الجايله وحين اليحل وحين اللي اليحل والمزرع يتنظري اسجدي لرب السماء وتحمدي واشكري بنترك فاق الترب وبينبتور خنصري خنصري ايه. ايه. ايه. ايه وبالرمح ايه الكهف. راسي ترير التلا في علي اذا شفتيني ما ليستو اذ بحوي العطاش ومن الشمس من صرور ومن الشمس من صهور والله يو خيتي حالي يتيه الفكور. ثوب لمزك بعد ايه والله ما حصل. قالت له ضمني ودعني الوداع الاخير. قال لها يا زينب تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان يا زينب اعلمي ان اهل السماء يموتون ان اهل الارض يموتون واهل السماء يبقون جدي وابي وامي واخي خير مني ماتوا تعزي بعزاء الله يا زينب لي وصية واحدة الله الله في هذه الوصية يا زينب يمزي حسين يا نبت عناها يصيح حسيا يا خيام اريد الليلة يا زينب اوصع ليك بوصية اريد وصيك يا زينب صدق ما بتتحملها اريد وصيك يا زينب ركي لا تضيعيها اريد اوصيك يا زيانب رقيا لا تضيعيها خليها بوسط عانيك اما انا تكفلي بيها هاي مودع بذمتك اما انا تكفلي بيها هاي مودع بذمتك وبالساع علمتك يا زيانب وبذلي امتيك داريها يا محزونة وداري طفلة رقية. شوفوا الوصية الثانية. ولما يجي مغلق قاملة هيم بسواد البار. دوري عليها والقاءة. وعليها وصي الخدار. مومت عودة عالغربة. وعلى اليتم ما تقدر. يا زيلم. صير الخدر والخامة. لتعصارتي ديمة. ولا تخليها معظومة. سليها يا ضيعيني. وسلي طفلة الرقية. اسمع الوصية الثالثة. ولي لا تسمع خبر موتي. اما نعليش يا خيتي. ومنه تمر يمجى نايزنا لا تجيبها عن جثتي بعد قلو سئلته قالت لك وين الاب و لا تسكتي قولي يرايح ويرجع لا تجيبها للمصرع ما اريد البتي اسماع تراها تجرى عقل لو بس سوتت بيه. الوصية بعد شنو عندك ابا عبد الله? يقول وبعدا ذبح وتشيلي بضعنيك وانت تبجيني ويوم الاربعين تجي عد قبري تزوريني جي بيها الى قبري شا يمكن تسليني لا تجيني بل يا يدالتي وياها هالطفلة ما انساها ومن ينسى اعز ناسا واروح طفلة بالدنيا. شوف تبجي على البيت ولا? ولي ويا لي يقولوا لا يا انا بلحظي بعرف عدد اطفالي واعرفي واعرفي واعرف, واعرف, واعرف لوهي جماجتني واعرفي واعرفي لو ماجتني ابتتغير احوالي يضج القبر بالزفرة وينادي بثمر دلالي علي افراق اي سمع الحشي يا زيانب. والفاقيد ترى يتعب. وتحسر على الطفلة لو راحت من يدي. عاجركم الله اخي ابا عبد الله ضمن الودع الاخير ضمها الى صدره فخرمقشن عليه ما فضاما ما ولاي ذهب صوتك فضاما ما وقال هذا اخر الاجتماع فشقت الجيب معان والقنوع. صعد الحسين على صحوة الجود. ما ان خطى خطوة واحدة حتى تكسرت اعمدة الخيام. والمنادي ينادي وان رايح يا ولينة. وان رايح يا ولينة. وين رايح يا ولينا بالذل رايح يا رايح يا رايح يا الله اتجه الحسين نحو المشرعه ازاح من عليها اقترب غرف ادناها من فمه واذا بالندى يا حسين اتلتذ بالماء وقد هدكت قيامك رمى الماء من يده وعاد الى المخيم وجده سالما فوضع يده على قائم سيفه وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله انحدر الحسين الى المعركة يا شيعة الحسين عليه الصفوف. زعفت عليه الرايات. حمل على الميملة والميسرة. ذكرهم بحملات امير المؤمنين. قال ابن سعد ويحقوا ما تدرون من تقاتلون. هذا ابن قتال العرب. هذا ابن الانزع البطئين. افترقوا عليه من كل جانب. افترقوا على امامكم. فرقب السيوف. والسحاب والرماح والحجارة دار العسكر والاحسن ناس بالرماح وناس يا الله يا رسول الله افترقوا على الامام يضربونه من كل جانب حتى صار جسده كالقلفذ من السحام والرماح وقفى يستريح روحي في ما هو كذلك جاءه عجر ابو الحتف. وقع في جبينه. ايوى حسينة وسيداه سالت الدماء على وجهه رفع طرف ثوبه ليمسح الدماء على وجهه. فجاءه سعم المثلث. ذل ثلاث شعوب وذهب بقلبي يا حسين يا سيدا مد العزير يداه الى صدري ما استطاع ان ينتزعه فمدها الى تطا ومن انتزعه الا بذل ذيك بده حسين حسين حسين سالت دم من قلبه كالمزاب وضع تحت قلبي فمتلئ الدم فخذ شيبته وقال هكذا الك الله وانا مقذب بدمي صار يتمايل على ظهر الجواد فسقط على حري وجهه يا فلما رأينا النساء جوادك مخزيه وعليه سرجك ملوية خرجنا من الخدور للشعور ناشرات وبالعويل صارخات وبعد الهز مدللات والى مصرعك ف فالفين الشمير جالزا على صدرك قابدا على شيبتك ممكنا سيفه في نحرك قلب الحسين على وجهه وضربه عزلا عشر ضربات نهره حتى عزل راس العزود حسان حسان حسان حسان حسان حسان حسان حسين حسان بالامصاب راح المحامي راح المحامي ماجوره يا زهراء وماجوره ابن علي بالامصاب راح المحامي, رح المحامي عز الرسم للقفا والكون صار بزلزلي. <تصفيق> شالهيب علي قناته وماج ودي. وماج وادي كربلي عز الرسم. شالهيب علي قناته وماج وادي كربلي. كعبة الاحزان فرت باليتام معولة. عجل راشه من القفا والكون صار بزلزله شال اب علي قناته وما جواد كربله عجل راشه علي قناته وما جواد كربله عجل الاحزان طلعت باليد امامه حسين حسين يا حبا حسين حسين يا حبا حسين حسين يا حبا حسين حسين يا حبا حسين حسين حسين حسين حسين